بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الماس أن يتركوا أن يقولوا وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمُنَا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُنَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيُهِي يَسْبِقُونَ سَآمَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا يُؤَخَّرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْذِيرَنَّ لَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضْعِهُمَا إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا الله الذين النَّاسِ وليعلمن المنافقين وَلَا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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون.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 من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وادت بينكم في الحياه الدنيا ثُمَّ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 125. له لوط وقال إن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 ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بما فيها لن ننجي له واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعوا وقالوا, وقالوا لا تخف ولا تحزن إِن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا فوسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان احن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخبطه بيمينك إذا الأرض تبل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن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 انه بغتتهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين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 من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لَا الله فإن لا الله يبسق الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بعد مَوْتِهَا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 وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون